يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية ثم الوصوف تضيع في أوصافك فبكي سباح الشعر يشد أعذب الحاني يا روعة سلبت شغاف القلب في ترني طيبت قلب الكثير العاني في مفرداتك هامت الأرواح حين استعذبت عرفا وقولا صادقا وفصاحة ومعاني عربية حسبي من منطقي عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية ثم الوصف تضيع في أوصافك فبكي سباح الشهار يشده هذا بل الحال أعني بها أنت البحور ومنك خير الدر والمرجان يا ربية يا ليت شعري هل ستوفي كلمة ولقد نهلنا فيك فقه المنهج الربان بروحي احرق في ولساني عربيه ثم النسوف تضيع في اوصافك فبك السما حشاها شكا يعذب الالحاني تتولى الهدى فصاحة في القول فاقد فيه كل بيان اولي سيكفي أنك شرفت فخرا حينما كنت الختام وفيك امج لامح وبياري عربية قلبي وروحي أحفي ولساني الضاد فخري أنني للضاد حقا أنتم وبه اتدأت قصيدتي وبه ختام بياني